الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتزاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عذن ذلك الفوز العظيم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 انصارا الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين ان انصروا الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فامن الطائفه من بني اسرائيل وَكَفَرَ الطَّائِفَة فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلاَ دِينُهُمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ